فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفا الله على رسوله منهم فما أوجفتم فما أوجفتم عليه من خيره ولا ركابه ولكن الله يسلّط رسلا ولكن الله يسلّط رسلا على من يشاء والله على كل شيء قدير ما افاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتاما والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة كي لا يكون دولا بين الأغنياء منكم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 وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوا وأداروا الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم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 وَإِنْ قُوَّتِ الْتُمْلَنُ صَرَّنَكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُنَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوَّتِ لَا يَصْرُونَهُمْ وَلَئِنْ صَرُوهُمْ لَيُمْلُنَ الْأَدْبَارُ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 لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزين لو أنزلنا هذا القرآن على جمل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله